ما يقوله إذا أصابه هم أو حزن من أصابه هم أو حزن فليدعو بهذه الكلمات اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك في قبضتك ناصيتي بيدك ناض في حكمك عدل في قضاءك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 وَجِلَاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي